بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خَلَقَكُمْ مِن نفس واحده وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء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 129-فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا 124-ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا 125-وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوا هَإِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ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 124-مما ترك الوالدان والأقربون 125-مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا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 ما من بعد وصيتي يوصينا بها او دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد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 مُهِين وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ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 129-ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله وَكَانَ وكان الله عليما حكيما 120-وليست التوبة للذين يعملون إِذَا حتى إذا حضر قَالَ الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا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 ترجمة <تصفيق> نانسي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 وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ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 ان الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحلل لكم ما وراء ذلك ام تبتغوا باموالكم ام تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوه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 فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ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 ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوان وظلما فسوف نصليه نارا فسنصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا اذ تجتنبوا كبائر ما تهون عنه نكفر عنكم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 إِن فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ نَسَبِينَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقًا بَيْنَهُمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خبيرا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 اَنَ مُخْتَالًا فَخُورًا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس وَلَا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنتم فَقُلْ مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِم عَلِيمًا ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي للذين له اجرا عظيما فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا رسول لو تسوى بهم الارض لو تسوا بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا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 أَوْ جَ حَد مِكُم مِن الغَائِقِ أَلَ مَسُْ مِس أَفَلَْ تَجد مَا فَلَمْ تَجد مَا أَن فَتَيََّمُ صَعيدَ قَيبَام فَمْسَح بِوجُوهِكُمْ وَأَيدكُمْ إِ كَانَ عَفوًا غَفُورام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 مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّا وَضَعَهُ ويقولون, وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لِيَنِدْ بِأَلْسِنَتِهِمْ لِيَنِدْ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَقَعْنَا فِي الدِّينِ ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع ونظرنا لكان خيرا لهم واقوى لكان خيرا لهم واقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليل يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم مصدقا لما معكم من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 ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس 124-أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما 125-فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا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 يُضْعَنُهُمْ وَعِظُّهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظلموا سَهُمْ جَاءُوا كَفَسْتَغْفِرُ الله فَاسْتَغْفِرُ الله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدَ الله تَوَّابًا رَحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ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 178- يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا 179- وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال, قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا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 وَمَن تَوَلَّ فَما أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا دَرَسُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيْتَ قَائِمَةٍ مِنْهُمْ غَيْرَ الذي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يَبِيتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى اللَّهُ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ان ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا واذا شاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اول الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم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 فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله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 يُرِيكُمُ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ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 فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رطبة مؤمنة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 والمؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعده عذابا عظيما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 وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالدَّلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً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 ات الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه فَمَيْ يجَدِل اللهَّه عَنْهُم يَوْمَ الْ القامَةِ أَمَّ من يَكُون عَلَيهِم وَكلَ وَمَْ عَمسُ أَنْ أَوْ يَبْلِم نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَعفِر الل ثَُّ يَسْتَوْفِر الله يَجدد الله وَفُورَ يجد الرحيِيمَا وَمَيْ يَكْسِبِ إِثْمًا فَإَِّ ماَا يَكْسِبُهُ على نَفْسِه وَكَانَ الله هُوَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يرمي به بريئا أَّ يَرْمِ بهبَر أَ فَقدد إ احتْتَمَلَ بُتَان وَعِسْمًَا مُبِينَا وَلَْل فَبلُْ اللهَِّ عَلَكَ وَرَرحْمَةُ لَم مَ الطَّائِفَةُم مِنهُمْ أن يضلوك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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقصص شهداء لله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 بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله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 اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثم ازْدَادُوْا كُفْرًا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا بَشِّرِ الْمُنَافِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أليما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 بتَغونَ عِدَهُم العِزةَ فَإِن العِزَّةَ للِلههِ جَع وَقدَ نَززَّل عَلَيكُم فيِيكِتابِ أَن إِذَا سَمععتُم آيات اللههِ يُقْفرَرُوا بِهَا وَيُسْزَاءُوا بِهَا وَيُسْتَهْزَاء بهِهَا فَلَا تَقُعدُ معهُم فَل تَقُعدُ معَهُم حتىَ يَخُوضُوا فيِي حَدثٍ غَيْرِهِ إِكُم إذًا م فَلُوهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا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 إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهَ أُولَاءِ وَلَا إِلَهَا أَإِنَّا وَمَن يُطْلِقِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ 146. فتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا 147. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا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 122-أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما 123-يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء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 مُططُورَ بِمثَاقِهِم وَقُلْناَا لَهُ مُدُفُلُ الْ البَابَ سُجَّدَ وَقُلْناَالَهُم وَقُلْناَالَهُم لاَا تَعدْدُوا فيِي السَّبةِ وَأَقَذْنَا مِنْهُم مثَاقًا غَلضَا فَبِمَا نَقُضِهِم مثَاقَهُم وَكُفْرِهِم بِآياتةِ الل وَكُفْرِهِم بِآياتِ اللهِ وَقَدِْهِمُ ابي غير حق وقولهم قلوبنا غلف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 إِ مِن قَدلك وَْمُقمينَ الصَّلاةَ وَْمُؤتُون الزَّكاتَ وَالْمُؤمننونَ بِاللههِ وَالْيَوْومِآخُِولائك أُلائِكَ سَنُؤتيهِم أَجرًْا ظمَا إِا أَو حَين إلَْككَمَا أَو حَينَ إ نُحًِاَّ بلَ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 نور وروح من فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه ولا تقولوا ثلاثه لنتم خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى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 يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِيناً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 وَإكَوا إخْوَتَرْ لجَالًا وَنِسَ أَن فَلِذَّكَرِ مِسُ حَظضِل الْ الأُسَيَين يُبَيين اللَّهُ نَكُمْ أَ تَظِلنُ واللهَّهُم بِكُّ شيءَ عَم